فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقا وغير مخلق لنبين لكم ونقدر في الارحام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 وَأََّهُ يُح المَوْوتَ وَأََّهُ على كُلِّ شيءَيْءٍ قُدير وَأَنَّ السَّاعةَ آات وَأَن السَّاعةَ آاتةُل رَيبَ فِيهَا وَأَن النَ اللَّ يَبَعَثُ مَنْ ف قُبُ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 من كان يظن ان لينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع فلينظر فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيظ وَكَذَلِكَ أَنزَلنا آيَاتٍ بَيِّنات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُؤْمِنِ اللَّه فَما لَهُ مِن مكرم ويفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم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 ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بنوا نار ابراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 عَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ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 الَّذِينَ امَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلَئن رجعوا لَنُعِيدَنَّهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ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 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّن قُرُونٍ أَمْلَيْتَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُرْجِ الْلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُرْجِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَنُنَبِّهُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ دَارِكُمْ أَمْ نَارٍ وَعَدَهَا اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ بِئْسَ الْمَصِيرُ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 فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير